إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دقاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 110. ذلك اليوم الحق 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 112. إنا أنذرنا كَمَاذَا فَقريبا يَوْمَا يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 112. والنازعات غرقا 113. والناشطات نشطا 114. والسابحات سبحا 115. فالسابقات سبقا 116. فالمدبرات أمرا 117. يوم ترجف الراجفة تتبع ذا الرادفة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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى